Oh uh -huh.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 يليل على الدنيا حالك إلا وجه كله هالك يا مكان فيها ممالك إلا وجه كله هالك من ترابها وترابها في الدنيا امان وكان في الدنيا ملكه الا غرو يوم نور طلعه يجيب جاي لي اللي على يا ناس في الدنيا ظلمه في المظالم كل ظالم جيل ليل سود وحالك يا مكان في ويامه من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك ماليا الدنيا ومالك حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شركتها الصالحة للإعلام والنشر والتوزيع 022-76-88-99 061